كيف سيرفع عملك هذا العام إلى الله عز وجل وعلى أي حال سيرفع عملك إلى ربك تبارك وتعالى وهل لك عمل صالح قد عملته هذا العام أنت فرح بأنه سيعرض على رب العالمين عز وجل شهر شعبان فرحات ومسرات وبهجات لمن عملوا الصالحات واكثروا من الحسنات واجتنبوا السيئات وتركوا المنكرات وشغلوا أنفسهم بالطاعات عن المعاصي والموبقات وهو شهر كربات وغموم شديدات وهموم وحسرات على من ضيع الحسنات وأكثر من السيئات وبارز بالمعاصي رب الأرض والسماوات وغفل عن أنه في لحظة واحدة قد يكون مع الأموات فأين انت وما عملك وما العمل الذي سيرفع إلى ربه هل لك عمل شريف تشرف به أمام الله عز وجل إذا رفع إليه عمل هل لك عمل أخلصت فيه النية لله عز وجل فلم تدخله شائبة من رياء أو سمعة أو غرض من أغراض الدنيا الدنيه هل لك عمل حتى في صلاتك في صيامك في صدقاتك أخلصت فيه لله عز وجل تفرح أن يرفع هذا العمل وأن يطلع عليه رب العالمين وهو عز وجل مطلع على السرائر عليم بما في الضمائر لا تخفى عليه خافية ولكنه تبارك وتعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات فيا ترى من فينا رجحت حسناته على سيئاته في هذا العام ومن فينا غلبت سيئاته على حسناته في هذا العام يا ترى من فينا الذي سأفرح لأنه رفع له في عام كذا في شهر شعبان عمل طيب يرضي الله رب العالمين ومن هو المحروم الخائب المتحسر الذي لا ينال إلا الحسرة الذي رفعت له أعمال السوء من مخالفة لأمر الله وعصيان لرسول الله ومخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجرأة على المعاصي وشرب للدخان والمخدرات والخمور أمام بيوت الله بل أمام جدران بيوت الله عز وجل واتباع للشهوات وأكل للحرام في الأسواق ومقارفة للذنوب والسيئات بأنواعها اي عمل سيرفع لك هذا العام اجب ولكن لا تجب احدا منا فكل منا احوج الى هذا الجواب لنفسه عن نفسه ولكن اجب نفسك بنفسك والله عز وجل مطلع على ما في نفسك قال عيسى عليه السلام لرب العالمين تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك فأين أنت أخي